دابة بس احنا اللي بنترابة اي عيني علينا غلابة بنسدق يا حول الله حاجة مش محتاجة نباها لو لو فزدى ولدي متاها اللي يحب بيدها بحبيبه يفضل وعياه Będę babą, papi, bo ja nie. Ja nie, nie, nie, nie, bin sadda ya halul كل الحكايات ويا ويارتنا اخدنا افادة مش عارفين ليه نتفاده اننا نتخان او نتساب جايين بخسارة علينا بنشوف اللي بيقزينا ونروح لحنا برجلينا ونصدق ليه الكذاب كل الحكايات متعادة ويارتنا اخدنا افادة مش عارفين ليه نتفادى اننا نتخان او نتساب اي علينا بنشوف اللي بيقزينا ونروح لوحنا برجلينا الليلة ليه I won't. Zdak, ya